بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعمد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم أنتم عابدون مها أعبد لكم دينكم ولي دين